أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهب ولما جاء فَذَلِكَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السيد فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس من لاتا <تصفيق> علامو من حقه إن كلا تعلم ما نريد. قال لهم أن لي بكم قوة أو I'm வ When <laughs> I